ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون ان ل میرون او پانی مون کیوں میرو نبیل او پھیون مون کے دل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 نویم ور الا عن ابھی نو آئی فلما سلم له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 نمکس على ورک ویون گیری چی سر دادی ما چیلو بریما چی گولو بری قم تم فوقی وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجى من الله إلا تَابَ ثم تاب عليهم إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَّقُوا لَكُمْ عَرُضًا سُونَ اللَّهِ وَلَا يَرْضَوْنَ بِأَنْ فُسِيهِمْ عَن نَفْسِهِ ذٰلِكَ لا لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَقْعُدُونَ مَوْطِئًا وَلَا يطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ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 وَمَا كَ المُومِونَ لِيَ فِرُكًَا فَلَ لا نَذَرَ مِن كلُلكِ رقَةٍ مِنُْم قَ إفَنتُمِيَتَفَقَو فِي الدّمِ وَلذِرُ قَوْمَهُمُ إذَا رجَعون ہملہ میسو